وَإِذْ قُلْتُمْ إِنَّ فِئَتَكُمْ أَنْتُمْ وَالَّذِينَ فِي الْأَرْضِ مَرِيدُونَ قَائِفَتُهُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالَّذِينَ آخَرُوا خُذُوا All أخرى لن يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم chị cũng mua anh kia chị ان ان كنتم مرضى ان تضعوا انسلحتكم وخذوا حذركم ان الله فاطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عليهم بابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّٓ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ كِتٰبًا بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ